ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فَتَوَلَّ عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر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 انني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيوناً فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر نجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسترنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عادا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 ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرًا منا واحدًا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أُنْقِيَ الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُنَا غَدَمَ مَنِ الْكَذَابُ الْأَشِرِ كِنَّا مُغْسِرٌ نَّقَتْ فِتْنَةً لَهُمْ ثَرْتَقِبْهُمْ وَصْفَابِرٍ وَنَبِئُهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٌ